تأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبَسِ اللَّعْلَةُ تَصْلُونَ فَلَمَّا جَاءَهُنُ الْيَأْمُ بُرْكَ مَنْ فِي الْنَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْقِعْصَاءَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وأدخني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذباًه عذباً شديداً أو لا تبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كثر غير بعيداً فقال أحط بما لم تحط به. فَقَالَ حَطْتُ بِمَا لَمْ تُحْطَ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا رُشْنٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قال سَنَنظُرُ أَصْدَقَ كُتَابٍ كُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَهَبَ فَالْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّا عَنْهُمْ فَأُنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملأ إنني ألقى إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي ألا تعلو علي أعتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ واعتن في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 فَلَمَّا جَاءَ سُنِي مَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَ بِمَالٍ فَمَا أَتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ فَمَا أَتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ اضْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّهِ لَهُمْ بِهَا ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. قال يا إجها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين. قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنني عليه لقويج أمين.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 ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نذكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل كذا عرشك قالت كأنه هو العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قال إنه صرح ممرج من قوارب قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت ما سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمودا خاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فليقان يختصمون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 بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا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 اِلهُهُمْ مَعَ اللهِ قَنِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِلهُهُمْ مَعَ اللهِ تعالى الله عما يشركون، أما يبدؤ الخلق ما يعيده وَمَن يَرزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَع اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إن كُنتم صادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجنون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما سكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَزَعْزَعُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَيَذْهَبُ نَسِيمُهَا وَتَأْتِي بِهِ سَحَابٌ مِّن في السماوات ومن في الْأَرْضِ وَهُوَ إلا شَاهِقٌ وَبَنَيْنَا عَلَيْهِ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 وهم من فزع يوم إذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت جههم في النار فكبت جههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون